غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوا وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل ومِ لَيْلٍ وَنَهَارًا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَاءُ إِلَّا فِرَارًا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَوْفِيرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَرْشَفُوا ثِيَابَهُمْ فَرُمَ اسْتَكْبَرَ اسْتِكْبَارًا ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لهم إسرارا. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ وفارا. يرسل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 ويجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجا لتسلكوا منها سهلا فجاجا قال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا قال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله إلا خسارا ومكر مكر كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزيد الظالمين ودخلونا را فلم يجدوا لهم من دون الله أوصارا وَقَالَ نُوحُ الرَّبَّ لَا تَذْرَعَ الْأَرْضَ مِنَ الْكَافِرِينَ دِيَارا إِنَّكَ إِنَّ تَذْرَهُمْ يضلوا عِبَادَكَ إِنَّكَ إن فأرآ ربي وفري لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين